جعلناه في قرار مكين لا قدر معلوم فقدرنا دعونا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاة نحياء وأمواتة وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ يُنقَلِبُونَ إِلَى مَا كَنُوا يَكْفُرُونَ ويكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر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 فصل جمعناكم ولولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هاني ام بما كنتم تعملون اننا كذالك نجزي المحسنين وويل يومئذ للمكذبين قولوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ